فَإِنَّ خَلَقْنَاكُم مِن تُرابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُضْوَةٍ مُخْلَقَةٍ وَغَيْر مُخْلَقَةٍ لِلْبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُ فِي الْأَرْحَامِ مَا لَشَاءُ إلَى أَجْلٍ مُسَمَّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً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 الله ليس بظلا من العبيد ومن الناس من يعبد الله على حرفه فإن أصابه خير نط مال به وإن أصابت فتنة لقلب على وجهه وإن أصابت فتنة لقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين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 ثم من يقطع فلينظر فلينظر هل يذهب النكيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات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 ألم تر أن الله يسجد لهما في السماوات وما في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير الحق عليه العذاب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 وَإِذْ بَوَّأْنَالِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ فِي شَيْءٍ وَطَهِيرُ الْبَيْتِ يَالِ الطَّائِفِينَ وَطَهِيرُ الْبَيْتِ وَالْقَائِمِينَ وَالْرُّكَعِ السُّجُودِ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 فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم الليقضوا تفثهم واليوفون ذرهم واليتطوفوا بالبيت العتيق ذلك وَمَن يَعْضِم حُرْمَةَ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرُ الَّذِينَ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتَلَعَ عَلَيْكُمْ وَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ إِلَّا غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ فتخفو الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك وَمَن يُعْطِمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقُوَّ الْقُلُوبَ لَكُمْ فِيهَا مَنافِعٌ إلَى أَجْلِ مُسَمَّنَّ ثُمَّ مَحِلُّهَا ثُمَّ مَحِلُّهَا إلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقَ ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحدة فله أسلم وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجد قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة والمقيم الصلاة ومن ما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من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 افَلَم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يحضرون بها او اذان يسمعون بها فهنها لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور ويستعجلونك من العذاب ولن يخلف الله وعده وان يوما انذر ربك كالف ما تعرفون وكأي من قرية أليت لها وهي واربة ثم خذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم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 حتى تأتيهم الساعة برغتة أو يأتيهم أو يأتيهم عذاب يوم عظيم الملك يرئيذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم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 ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانه وما ليس لهم وما ليس لهم به علمه وما لظالمين من نصير وإذا تتل عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا الكريكادون